فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادت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 وَرَأَى نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا لَ قَدَ جأَكُم رَسُودُ مِن أَم فوسكُم زيز النعَ لَكِ مَاعَتُم حَريسُ لَكُم بِلمُؤمنِينَ